ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفَتُمَا رُوَنَهُ عَلَى مَا يَرَاهُ وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُرْتَهَ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى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 وَأَن قَدْ جَاءَهُمْ مِن رَّبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى